أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مالعتهم حصونهم من الله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 ولولا أن كتب الله عليهم الجناء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَعَرَّفْتُمُوها قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه فما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 وعلى رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما اتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهذّب الذين أخرجوا من ديارهم وأموارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوء الدار والإيمان من قدرهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ويأثرون على أنفسهم ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وما يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون.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 رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِي كُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَصْرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن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 ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلوا لكم جميعا إلا في قرى محصلة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد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 خاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا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 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها لل لعلهم يتفكرون هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشكب